مساهم <مت toys> <النسائهم> ما هم <هن> أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لِمَا قالوا فتحرير رقبة من قبر أي يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فَمَنْ لَمْ يَجْدَ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَبِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَيِّ تَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يَوْمَ يوم يبعثهم الله جميعا بِمَا بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد 112. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 111. إن الله بكل شيء عليم 112. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه 113. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أي جنة، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا.